بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة قافية راسية قافية راسية إذا ردت الأرض رد إذا ردت الأرض رد وبوست الجبال بست وهست الجبال بست فكانت هباء بثا فكان السماء اممثا وكنتم ازواجا ثلاثه وكنتم ازواجا ثلاثه باصحاب الميمنه سماؤه أصحاب الميمنة فأصحاب المهمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون. الأوليد قلة من الأوليد وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سور موبونة على سور موبونة, موبونة متكئين عليها متقابلين متكعين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس بأكواب وأبايق عجأة من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من تخيون ودجاج مما تخيون ولحم طير مما يشهون ولحم طير مما يشهون وحوم نعيد وحوم لامثال اللؤلؤ المكنور كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لَهْوَ ولا تَأْثِيمًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا ولا سلاما وَلا تَأْثِيمًا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فيه سدر مخضود فيه سدر, في سدر مخضود، وطلح ممضود وطلح وظل ممدود وظل ممدود وما مسقوب وما مسقوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع لا مقطوع عد ولا ممنوع وفوشي مرفوع ودرج منهوع اننا ان جعلناهم نبكرا فجعلناهم نبكرا غربا اطرابا غربا اطرابا لاصحاب اليمين لاصحاب من الاولين ضللة من الآخرين وضللة من الأدنى وأصحاب الشمال ما. يحوم وظلم يحموم لا باردهم ولا كريم لا باردهم ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كانوا يصرّون على الحِفِّ العظيم، وكانوا يصرّون على الحِفِّ العظيم، وكانوا يقولون أَإِذا مَثَنَا وَكُنَّا تُرَى. al-in قلبون <تصفيق> <تصفيق> فشاربون عليهم من الحبيب فشاربون شرباً جيد فشاربون شرباً جيد هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا أن تصدقون نحل خلقناكم فلاول أن تصدقون أَفَرَأِيْسُمْ مَا تُنْ نَحْنُهُ وَأَمْلَحُ نُخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى فسلكم ونسئكم في ما لا تعلمون على أنفسكم ونسئكم في ما لا تعلمون ولقد علمت من مشيئة الأولى فلو لا يَوْمَ وَرَقَدَ عُرْصُلٌ نَسْأَلُ الْأُولَى أَفَلَا أَذَكَّرُونَ أَتَرَوْنَ أَنْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَفَلَعَلْتُمْ مَا تَحْصُدُونَ أأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ لو نشاء ولجعلناه ضامن فَوَلَّمْتَفَكَّهُ لو نشاء ولجعلناه ضامن فَوَلَّمْتَفَكَّهُ إِنَّ لَمُرْمُونَ محروم. بل لحم محروس، بل لحم محروس. أرى أيتم الماء الذي تشربون، أرى أيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أن نحن المنزلون أأنتم ألوين هل تقوموا من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكون لو نشاء أرأيتوا النا والذين ترون؟ أرأيتوا النا والذين ترون؟ أأنتم أنشأتوا شجرتها أم نحن المل؟ سنا نحن الغرور نحن جعلناها تذكره ومتاعا من ذقود نحن جعلناها تذكره ومتاعا من ذقود فسبح باسم ربك العظيم فتدبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقدم بمواقع النجوم وان لقسم لو تعلمون عظيم. قل أم في الرب العالمين اصدق هذا الحديث انتم مرهنون اذ ذاك الحديث انتم وجه وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِنْ تَغَدَّتِ الْحُلْقُ فَلَوْلَا إِنْ تَغَدَّتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ تُحِينِينَ إِذَا تَوْبُرُونَ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلو لاء إن كنتم غير مدينين فلو الذين تودعونها ان كنتم صادقين تدعوننا كلكم كنتم صادقين فاما أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، وأمّا إن كان من المكذبين، ضّاع. الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية ذهيب وتصلية ذهيب إن هذا له حق اليد إن هذا له حق الوطين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم